يظل في فتوح، ولذلك لا بد أن يكون القاضي ذكيا صاحب تراث، فعش القاضي أودى مو قانون أو شوية قوانين، يعديه ويقول لا لا بد أن يبذل الوسعة في معرفة الحق ليردها إلى صاحبه.